فيشكر ويعصى فيغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حال دون النفوس واخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار القلوب له مفضيه والسر عنده علانيه الحلال ما احل والحرام ما حرم والدين دينه والامر امره والرسل رسله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 تعيش الامه الاسلاميه واقعا معقدا واوضاعا شائكه واحوالا شائهه حلقات من الكيد والتامر الخارجي مع ضعف وخور وعجز وتقاعد وتقاعس وتخاذل وانهزام داخلي وان هذه الامه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 ثماني دروس ولكني حرصت ان تلامس واقعنا وان تكون قريبا من الاحداث التي نعيشها لاني على يقين ان الوقائع والاحداث التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاه والسلام اختارها لتكون ميزانا دقيقا وحلا ناجحا وعلاجا شافيا لكل مشكلات الامه حتى قيام الساعه ومن هنا تاتي المعجزه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 لا تمنع من نشر الحق ولا اقامه الدين جاءت الغزوه في اوضاع حرجه وتحت ظروف صعبه كيف الحر شديد والصيف قائض والجوع شديد والمدينه خاليه من الطعام والناس يعانون في قوتهم جاءهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يخرجوا معه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 ما فيش يمنعك من اقامه ما تريد وتحقيق ما تصبو اليه الا الارادة العاجزة و الهم الا الهمة المصبطة اما اذا كنت من اصحاب الارادات القوية فلا يمنعك شيء والدليل هذه الغزوة لنأخذ هذا الدرس العظيم من هذه الغزوة انها غزوة الشدة والظروف الصعبة لم تمنعهم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 وقد امتلأت صدورنا منه حتى إذا سمع الناس بالليل صوتا ظنوا أن الغساني قد أقبل حتى أن رجلا جاء لعمر رضي الله عنه بالليل وطرق عليه الباب أخرج أخرج عمر أخرج فقال عمر اجاء الغساني أول شيء تبادر إلى ذهله فقال له الرجل أصعب من ذلك وأشق هجر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلق نساءه وفي ذات الأيام كان يسلم هجر نساءه في ذات الأيام وهم ينتظرون الغساني عمر رضي الله عنه أول شيء تبادر إليه لما رأى طرق شديد قال اجاء الغساني إن الروم حاولوا أن يغزوا المدينة وجهزوا جيشا عظيما ولكن القائد المحنك ولكن الإمام الواعي ولكن القائد الفذ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 الحر الشديد طبعا للاسف الشديد الامه لما فارقت محراب الجهاد فارقت العز وفارقت الكرامه لما ركن الناس الى الدنيا والمكيفات والمكاتب الفخمه والفراش الاثير لما فارق الناس التعب في الدين والجهد في سبيل الله اصابهم ما اصابهم من الذل انه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا او ذلوا ما ترك قوم الجهاد استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الامه وعباها تعبئه عامه اخبرهم اين يريد وفي ذلك يقول القران يا ايها الذين امنوا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 يا الناس الخطبه المكيف كان وقف, وقف في في السخانه يقول لك ما فاهمين حاجة ليه قال مسخنين نحن حرانين قال والله يا اخوانا انا بستغرب يعني في اشياء عجيبه ناس بيصلوا الميكروفون في ما في ما في محلة تهده في محل من المحلات استفتوني الزون الساخر جنب الجامع قالوا لنا وكل يوم في حفلة الصالة عشر دقائق العشاء تمانية ونص تسعة إلا الناس جنتهم الحفلة لحد 11 شر زون اشتكاهم في ما فيما قال أزعجتونا بالله بس الجامع هو اللي البزعج خير في ناس عندهم قلق ما بزعجون إلا الجامع يجي عاجد عاجد مناسبة عاجد يقول ما أحد يتكلم يتملم له. يقول لك يا أخ ما تختصر يا أخي مع إنهم قاعدين يتونسون ساعة كاملة يوم يتكلموا في الدين يتضايقوا ما جاري الكلام في الدين كويس حدا تطريع عجل واحد غنيان قاعد جنبي الزول بيتكلم يتكلم قال ما تغالوا في المهور الناس يخلوا الوجاهات يبسطوا قال لي يا أخي زول ده كلامه دا كلام ما يخلي يا أخي يعجدوا يريحنا يا أخي الكلام ما نفع معه ما نفع معكم داير الفخفخه هو عنده قروش وفي ارسجايه دايري يعمل بسخ ثقيل لما الكلام جاي هبشو ما داير يغير الناس ما داير تغير ما داير يغيروا دايرين الدين البوافق هواهم تتكلم في الدين كلام واضح ويا ما استاذ زول يقول لك الخطبه دي يا شيخنا ما كانت قويه ليه عشان هبشته في نفسه كويس؟ يا ياخي يا الخالمصلوب ان تسمع لتغير مشكله الامه تعيش مشكله كبيره جدا ولذلك عبا النبي صلى الله عليه وسلم الامه والقران قال الساقلتم الى الارض والان الامه ثاقلت الى الارض الجامع بيزعج والحفلات ما بتزعج الواحد ممكن يجن في حفله ما يتضايق يجن في درس في العجب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 الجهاد زمان تدفع من جيبك وتقدم روحك حسنا طبعا ما في جهاد الجهاد زمان تجيب لا تمشي تجيب حصانك وتجي الحصان تجيب وينت وتأكير رغبتك لحد ما تمشي وتجي راجع وممكن تموت أمر نبي سلم أن يجهز الجيش معه أول من تصدق تصدق أبو بكر الصديق جاء بماله كله جاب ماله كله وكان قوامه أربعة آلاف درهم أربعة ألف درهم حصيلته زي ما بيقولوا حصيلته العمر جاب كلها خدتها وده باب عظيم أنا سميت الدرس الثالث الدرس الأول الظروف الصعبة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 الوصول الى مآربهم ده سيء ورديء الصحيح ان يكون الجميع في خدمة الدين الاغنياء في خدمة الدين جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله جاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم اجمعين بمال كثير جاء محمد بن مسلمة بمال كثير جاء طلح ابن عبيد الله بأواقي من الذهب والفضة وجاء عثمان ودبرو وجاء عثمان رضي الله عنه ب أربعين وتسعمائة ناقة تسعمائة وأربعين ناقة جاب كلها وقفها وستين فرس وقال يا رسول الله لا يشاركني فيها رجل بعقال ناقة ولا لجام فرس حبل زول يدخله ما فيه كله علي في ناس بيدفعوا للدين وفي ناس بيدفعوا للكرة يزول بهواو وناس بيدفعوا للفنانين وناس بيدفعوا وجهة ومكان وشوفوني وناس يدفع في الباطل يدفع يعمل قناه فضائيه عنده قروش تقيله ما عرف يوديها وين يعمل قناه فضائيه كلها تعري يهدم قيم الدين وقيم الامه كلهم موجودين وكلهم مسلمين انا ما بتكلم عن الكفار اللي عملوا قنوات هدامه لانه ده سبيلهم لازم يحاربونا كده لازم يخدروا شبابنا بالشهوات والصور العاريه لكن اتحدث عن رجال اعمال مسلمين يتبرعوا اي زول بيتبرع فينا بيتبرعوا للفتنه، فينا بيدفع في الحروب يدفع في الحروب ويجهز ناس يديهم كم لاند كروزر هذه الغزوة الاغنياء كانوا في خدمة الدين ومن اسباب نهضه الامه ان يكون اغنياؤها في خدمه الدين اخواننا والله انا بستغرب تجي اي حاجه عيد الحب تلقى الناس دلتاكين عاملين حاجات وبيبيعوا لون بيبيعوا لون ليه انتم تعرفون ده انجيل ده انجيل جابوا لي شاب الانجيل ده بيوزع في قلب الخرطوم مش زمان أمبارح أول أمبارح الإنجيل ده دار أقول ان الامه الأمة انا أنا ما أبلوم زي ما أنت لا تنشر الإسلام في أوساط الأمة ينشر نصرانية في وسطك لكن هل مسموح لنا أن نشر الإسلام الآن في ظل الحركة الشعبية في الجنوب هل مسموح مسموح لنا أصلا ينبغي أن لا يسمح لنشر هذا الباطل، لكن حصل شنو الموقف الجميل الذي حصل في واحد شكله بسيط راجل مسلم بسيط جاء ماشي الناس شافوه بسيط هو لابس عراقي هدومه مشرطه شغال على ثاني حاجه ده قاموا ادوله عارف اعمل شنو شالوا رموه لهم في وشون. قالوا انا مسلم انا مسلم مشى ثاني اتلفت انا مسلم قال لهم رموا طوال جدعولون لو اي زول مسلم بدعو وكان بيحصل شنو في ناس بشيله عارف ليه لانه مجانا والله انا خايف يتخاطفوه يجوا يضربوه فوق وزات تخيل شالوا جادع اليوم في الليل انا مسلم قال له انا مسلم والله مسلم انت مسلم فعلا الاغنياء في خدمة الدين جاء عثمان بعد 40 و900 ناقه و60 فرس جاء عثمان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 الدرس الرابع البكاؤنا في ناس ما عندهم قروش ما عندهم وهم سالم أسمعوا أسماء الصحابة دين حتى لو أنت بتسمعوا لأول مرة في حياتك لا يضرهم ولازم أنا أقولهم لأن دين الكرام دين الكرام سالم ابن عمير العوفي هرمة هرمة بل ها هرمة ابن عبد الله الواقف عرباض ابن سارية الفزاري علبة ابن زيد الغفاري حتى لو ما سمعت بهم ما يضرهم شيء عبد الله ابن مغفل المازني دل جو قالوا له لا نحن نمش لكن حاجة عندنا ما في تشيلنا معك شوف لنا اي أي طريقة قال لهم ما في طريقة ولا على الذين اذا ما أتواك قرآن قرآن يتحدث عن هؤلاء الذين أش ما تقول لي أنا لا رحدي الدين وما عندي حاجة ما ما عندك مشاعر مشاعر حية ما عندك ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون علبة بالذات قام الليل في تلك الليلة والجيش سيخرج صباحا قال يا الله عثمان جاء بالمال والبعيد وعبد الرحمن والعباس وأبو بكر وعمر أما أنا فاني لا أملك شيء ولكني قد تصدقت بعرضي الذي لا املك إلا سواه أملك عرضي قد عفوت عن كل من طعن فيه ووافى علب ابن زيد الغفاري الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي اليهم بعد السلام وقال اين المتصدق بعرضه البارحه يا علب كتبت زكاتك في الزكاه المتقبله عند الله صدقت تقبلت ما عنده حاجه تصدق بها دين ما خرجوا وفي غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سلكتم فجا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر هذا في غزوة تبوك لمن؟ للبكائين الستة سالم بن عمير العوفي وهرمة بن عبد الله الواقفي وعرباض بن ساري الفزاري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 لما حصل هذا والنبي عليه الصلاه والسلام يعد العده جاء دور المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم سبحان الله الناس ينفقون شوفوا شوفوا الناس ديل عارفين قالوا شنو أجابوا قلوش ختيرة قالوا ديل ناس الوجاهات ديل عملاء وجهات أجابوا شوية قالوا بالله عين ديل هو الله محتاج حاجاتكم دي شوفوا المنافقين وجد درس قائم بذاته الدرس السابع هتحدث عن خطورة النفاق انتوا قالوا المنافقين ديل منو عندهم بطاقات يعني ولا شنو قد تحدثت في خطوة عن المنافقين وذكرت لكم قول الحسن البصري لو كان للمنافقين أذنب لم استطعتم أن تمشوا في الطرقات من كسرتهم أنتوا قالين منافقين ديل منهم ما؟ بيصنلوا كانوا في الجامع مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ينخر في الأمة ويطعن في الدين ينشر الرزيلة ويحارب الحجاب والفضيلة ويحارب الملتزمين ويهدم السنة ويعظم من شأن البدع والخرافات انت قالوا المنافقين ده شنو يعني المنافق ده شكله غير يعني انهم منكم ومن بني جندتكم ويتحدثون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 إلى تبوك معه ثلاثين ألف بدأ الجيش يتحرك الجوع شديد ناس جعانين الحر شديد يخوانا الغزوه دي أنا أنا أتكلم لكم أنها الآن ربما في خمسين دقيقة الغزو استمرت خمسين يوم خمسين يوم شهر ده في الدرب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 عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خرج بثلاثين ألف كل ثلاثة يتعقبون بعيرا كل ثلاثة عندهم بعير واحد ما يمشي بالطرعين وإنهم يركبوا واحد ينزل الثان يركب ثلاثة يتعقبون بعيرا عطشوا وجاعوا حتى بداوا ينحرون من الإبل فاستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لنا يا رسول الله أن ننحر من الإبل فقد اكلنا ورق الشجر حتى تورمت الشفاه الشلاليف بتاعته تورمت من من من ورق الشجر عطشنا بيقوا يلحوا ليشربوا من الماء الذي في سنام البعير لكن عمر جاء وقال يا رسول الله انك ان اذنت لهم بذبح البعير لما وجدوا شيئا يركبونه وهلكوا في الصحراء فلا تأذن لهم قال وما يا عمر أعمل لهم شنو قال أدع كل واحد منهم بفضل طعامه أي زول يا أخوان زمان أي زول تجد أخلك بس لو ما عندك حق الأكل والبتركبه تجنب خلف النبي صلى الله في المدينة عليا على أهله والناس عرضوا عنه لم يشارك في هذه الغزوة والمنافقون قالوا أصول منافقين دين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 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد فرضي ورجع وجعل على المدينة سباع أو سباع بن عرفطه حاكما عليها وواليا وخرج بجيشه قال عمر يأتي كل بما عنده من فضله طعام تدعو لهم فيه فيبارك الله لهم فأمر نبي بنطع جلد فرش في الواطه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 فملأ الجيش كله وياه وما بقي كان اكثر انها النبوه انها النبوه وقد حصل في الطريق مثل ذلك في وادي مشقق وادي اسمه مشقق شو شلال مويه طالعه من من من الصخور المويه تطلع بسيطه بسيطه فرصد قال من سبقني اليه إلى وادي مشقق فلا يأخذ منه شيئا في منافقين كانوا في الجيش إخواننا ما كنت خيل التلتين في منافقين تخيل منافقين مرغوا في الحرب ال... ومنافقين خرجوا وسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوادي ثلاثة منهم شربوا فانقطع الماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وما تستغرب النص الجايده نص شوية صعب سأل قال من سبقني الي قيل فلان وفلان وفلان يعرفون المنافقين ماذا فعل لعنهم ودعا عليهم لي لعنهم ببساطة لأنهم بيستهلو المنافق يلعن لكن أنت ما تستطيع تحدي وجود من المنافقين عشان تلعنه لانه دي امور عند الله النوايا والسرائر عند الله لكن رسول الله بيعلم وبالمناسبة في غزوة تبوك دي أخبر النبي حذيفة بالمنافقين وأسمائهم في الغزوة دي وحذيفة سموه كاتم السر أو أمين السر لأن الوحيد الرسول لهم وراه أسماء المنافقين في الغزوة دي لأنه حصلت منهم مواقف سيئة ماذا فعلم سلم كان عندهم فضل ما عاطش الناس عطشوا كادوا أن يموتوا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 ما عندي طاقه للمساله دي اخير تخليني بلا داعذر ده دا عذر الله قال الكرام الناس يجابوا ومنهم من يقول اذا لي ومنهم من يقول اذا لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لا محيطه بالكافرين يا سلام ضلت ناقه النبي عليه الصلاه والسلام في الطريق الناقة ضلت ضلت الناقة قال لهم إخوانا فتشوا الانبياء لا يعلمون الغيب فتشوا إخوانا قال لهم واحد اسمه زيد ابن اللصيط قال لهم ناقته راحت هاي وما عارف مكان قال له ما أعرف مكان وقال لهم عامل فيها نبي كمان ودخل النبوة في الموضوع ده شنو كيف ما يعرف مكان مش بيقول لكم الخبر بيجي من السماء خبر نافت ما اعرف وين قام وصل الخبر ربما سلم فقال اني والله لا اخبركم الا اذا اوحي الي ما بتكلم من راسه ولكن الله اخبرني انكم ستجدونها في وادي فلان وقد امسكت الشجر بزمام الناقة فذهبوا وجاءوا بها مر على ديار ثموت في تبوك وامرهم الا لا يدخلوها وان يمروا بها مرورا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 وفيها جميع الذين ينتمون إلى الروم من العرب جاءوا ودفعوا الجزية جاء بيحن ابن روبه والصالح كتب وقال لهم أنا معك ودفع الجزية وجاء أهل أجرباء وأهل اذرح ودفعوا الجزية ومكثا وسلم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 وفي طريق العوده مر رسول الله بعقبه موضع عالي والموضع لا يشيد لا يحمل الجيش كله النبي صلى الله عليه وسلم من هنا هاويه ومن هنا هاويه امر الجيش انه يتحرك بين بنظام وبالراحه عشان ما في زول اللي الزل زول ولا زول يقع وان يمر وورد انه هو حيمر في الساعه المعينه معه ثوبه بن اليمان يمسك بلجام الناقه وعمار يمشي ابن ياسر يمشي على يمين الناقه مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمر تلثم 14 منافقه تلثم والوقت ليل جاءوا من اجل ان يدفعوا النبي بناقته في الهاويه وده شيء عجيب ده بدخلنا في الدرس المهم خطورة المنافقين تخيل لما جاءوا جاءوا برواحلهم ما طبعا ما يقول لزيناو 14 زور رهبين داري زحموا يوقعوا لما راهم عمار وقد تلثموا جعل يهش على وجوه الرواحل وقف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 أخطر شيء الآن تعيش الأمة المنافقين اللي يدافعون عن العلمانية يقولوا دارينا علمانية واحدة كتبركت وكيتعرى القانون حاكمة يدافعون عنها يدافعون عنها يكتبوا قرّمك ده الله بيسألك منه يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم قرّمك الكتاب تبدأ يقول لك الحرية وشنو وما تدقوا الناس زي ما بتقول ما تدقوا الناس قول للبنات ما يلبسهن الضيق ويمشن الملاهي يجنبا ويشربوا الشيشة ده غلط اكتب قول ده غلط مشكله كبيره شوف الرسول بعد ما عاقبوا وما سألوا ذات تاني ما قالوا تعالوا تكتوا قصدين شنو لكنه اخبر حذيفه بأسمائهم قال لي كانوا فلان تخيل من عظمه هذا الدين لحد يوم الليل الناس ما عارفينه، عملوا عملية شنيعة ولحد يوم الليل ما معروفين، لكن عقوبتهم عند الله عظيمة. شوفوا عظمه هذا الدين وماشين، قالوا تاني كلام المنافقين قالوا شافوا الناس الصحابة اجسامهم جميلة الله دهن جسم وناس حافظين القرآن ومستبشرين بالجهاد وده كلهم مراجعين قالوا.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 وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محرومة ولا مفروضا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أمتنا وأولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم كل صاحب كرب فرد كربه يا رب العالمين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم اقيم الصلاه